كل المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصابرين المحتسبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد اليوم إن شاء الله تعالى هنتكلم في بعض المسائل في العخيلة أو المسألة أول مسألة وهي الإيمان والإسلام إيه الفارق بين الإيمان والإسلام هل هو الإيمان هو الإسلام ولا يختلفان هنبص لأي القرآن والسنة ذكرت اللفظين دول على وجهين على وجهين الوجه الأول يذكر اللفظة مطلقة مطلقة كذا يذكرها يقول الإسلام مطلقة أو مفردة بمعنى يذكرها الوحدة ما يجبش معها الإيمان يعني يقول الإسلام في هذه الحالة الإسلام يطلق على الإيمان والإيمان يطلق على الإسلام فيطلق على اعتقاد القلب وعمل الجوارح الإسلام في هذه الحالة يطلق على اعتقاد القلب وعمل الجوارح والإيمان يطلق على اعتقاد القلب وعمل الجوارح فيدخل في كل منهما التصديق والإيمان بالأركان الستة المعروفة ويدخل أيضا شهدت أن لا إله إلا الله نطق بها وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت هذا عند إذا جاءت اللفظة مطلقة ومفردة بمعنى مفردة يعني مش مقترنة بالأخرى جت لفظة الإسلام لوحدها أو لفظة الإيمان لوحدها لكن لو جاء اللفظة مقترنة ترينة أو مقيدة مقيدة زي أيه زي النبي صلو يقول لك الإسلام هو كذا وكذا وكذا بخلص هو وضح لك إيه الإسلام هو لك الإيمان هو كذا وكذا بخلص هو وضح لك إيه الإيمان ده بالنسبة اللي هي مقيدة بالنسبة بقى لإذا جاءت أغلتنيك سلام إذا جاءت اللفظتان متجاورتان أو مترادفتان جمع بعض في مكان واحد، فينصرف الإسلام إلى الأعمال الظاهرة، وينصرف الإيمان إلى اعتقاد القلب، إلى اعتقاد القلب، يبقى يصبح الإيمانُ تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وإلى آخر الآه هذه الأمور ستة، والإسلام بودي الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى آخر هذه الأركان الخمسة عرفنا دلوقتي لو قال لك إيه هو الإسلام والإيمان أو قال لك ما الفرق بين الإسلام والإيمان تبقى العملية بالنسبة لك مش صعبة ولا حاجة وإحنا عرفين قلنا قبل كده أن الإسلام هو الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى تسلم لله عز وجل في كل ما أمرك به وما نهاك عنه هذه النقطة الأولى فيها مشكلة أنا تعتب الحجج اللي هتبدأ دكتور أنا ما قلتش كذا أنا محطتش قاعدة بالشكل ذا وعشان اللي قواعد زي دي بتبقى عليها محرزات أنا قلت إنه إذا جاءت اللفظة منهم مطلقة أو منفردة يعني مفردة منفردة لوحدها ما نضمتش إليها التانية قلت كل وحدة تطلق على الأخرى وإذا جمع بعض أو كانت كل واحد منهما مقيدة بقيد لو قيدت بقيد يعرف به زي إيه الإيمان يا رسول الله يقولك الإيمان كذا إيه الإسلام يا رسول الله يقولك الإسلام كذا يبقى خلاص عرفناها دي طب لو جمع بعض يبقى كل وحدة لها إطلاق يراد بها أمر وهو أن الإسلام يطلق على الظاهرة والإيمان يطلق على هذه الكلام لألأخ لأ كلام يمشي لكن ممكن يطلع بعد كذا في حاجات قد لا تنطبق عليه هذه قاعدة هنيجي نقول إن القاعدة دي قالها الشيخ فلان أنا ماليش دعوه الشيخ فلان أنا عادي هو الشيخ فلان كلامه صح لكن أنا كلامي صح تمام كلا ممكن تقول بس لما تبقى عارف بعد كده لو طلعت لك حاجات تجاوب عليه يبقى هو الكلام اللي قاله صح مش غلط ولكن التفصيل اللي أنا قلته ما يلخبطش <تصفيق> هنشوف نبص إنه مفهوم الإيمان وأن مفهوم العقيدة زي ما سماه بعض الناس يلتزم الإيمان بأمور ستة قلناها قبل كذا قلنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الحديث عارفينه ما حديث مشهور؟ فهذه هي أركان الإيمان الستة. فلوصينا إلى الركن الأول وهو الإيمان بالله تعالى. فما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ معنى الإيمان بالله إيه؟ الإيمان بالله عز وجل هو ما تكتبش؟ كله دام مكتوب. الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن بأن الله تعالى هو الرب وحده لا شريك له وهو الله وحده لا شريك له وأنه سبحانه له الصفات العليا التي لا يشاركه فيها غيره فاللي هو كما يقولون عند علماء السلف هو إيه توحيد تؤمن بتوحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات يعني إيه هذا الكلام توحيد الربوبية أن الله تعالى هو الخالق وهو المدبر وهو الذي قدر المقادير ما فيش حد معاه وهذا الخلق وهذا التقدير لا يعلوه شيء لأن هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لا يشبه فعل أحد فعل الله تعالى ولا يشبه فعل الله تعالى بفعل خلقه وكذلك لا تشبه صفة الله بصفة خلقه ولا العكس فبالنسبة لتوحيد الربوبية توحيد الألوهية أنه إذا كان الله تعالى هو الخالق وهو المدبر وهو الرازق وهو على كل شيء قدير وبيده كل شيء ليه انتم تعبدوا غير الله ليه بتصرفوا شيء من العبادة لغير الله هل خلقت شيئا هل خلقت ذرة هل خلقت بعوضة هل فعلت شيئا فليس من العقل ولا من الدين ولا حتى من الخلق أنه أن أنت تصرف شيء لغير الله تبارك وتعالى فهذا هو توحيد الألوهية أن الله عز وجل يعبد وحده لا شريك له لا يصرف شيء من العبادات إلى غير الله عز وجل ولا يشرك شيء من الخلق مع الله تعالى في هذه العبادات أما توحيد الأسماء والصفات فهو أنه تؤمن بأن لله عز وجل أسماء وصفات سما بها نفسه سماه بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم نؤمن بها ونصدق بها نؤمن بها ونصدق بها وكذلك تؤمن بأن الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه ولا تؤول الصفات على غير وجهها ولا تجردها مما هي مما فيها من المعاني أن هذا مذهب الناس اللي عطلت صفات الله تعالى. أقول لك ربنا عز وجل بصير بس مش ببصر يعني ايه بصير مش بصر ومش ببصر يعني يعني ايه هالكلام إيه الأمور الغريبة دي جمع الفلاسفة والمتكلمين وبتع هذه ضلالات هذه ضلالات قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير شوف الموضوع هي قاعدة عظيمة ليس كمثل شيء لا يشبه شيء من خلقه لا يشبه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا ينبغي أن يصرف شيء من العبادة إلا له والآلهة اللي أنت قلت عليها آلهة دي آلهة عبدت بغير حقها أنت اللي عملتوها مش ربنا عز وجل ما أنزل الله بها من سلطان الناس هي اللي عملتها هي اللي دبحت لهم هي اللي صلت لهم هي اللي طافت حواليهم هي اللي عملت هي اللي خلت وكل ذلك شرك بالله عز وجل فهذا هو معنى تؤمن بالله تعالى ويفصل فيما بعد إن شاء الله تعالى هذه صفة إجمالية لمعنى أن تؤمن بالله وإيه كمان يتبع هذا يتبع هذا الإيمان أن أنت تسلم لله عز وجل ما جيلك الكلام في القرآن والسنة قول سمعنا وأطعنا ش تقول لما فكر أصلا مش مقتنع أصلا مش عارف إيه تقول له الشريعة بتقول يقول لك قصلي الشريعة ما تنفحص عشان اليوم دي ات magazines مش عارف إيه كل هذا ضلال وبعد عن الله تبارك وتعالى وقد يقع العبد بهذا في الكفر العبد لو يعرف هو بيقول إيه وعنده الأدلة واضحة قدامه ويرفض شريعة الله يكفر لأنه ما ينبغي أن يكون هناك شريعة ولا قانون يحكم الخلائق إلا شريعة الله هي بس اللي تحكم لأنها هي التي نزلت من عند الله والله هو الذي خلق الخلق والله هو الذي دبر الأمر والله بيده كل شيء وإليه المرجع وإليه المصير وأرسل الرسل من أجل هذا أرسل الرسل من أجل أن الشريعة تحكم في الناس، مش عشان خاطر الناس تصلي بس في المسجد وخلاص، لأن سلة الرسل من أجل أن الشريعة تحكم الناس، ولم تكن رسالة المرسلين عشان خاطر، الله يذكر عشان خاطر يقول لهم بس تصله في المساجد، هذه من أعمال الكفار، الكلام ده من كلام الكفار. هذه سياسة الكفار الذين عطلوا ما أنزل الله إليهم وحرفوا كتبهم وأصبح الدين عندهم محبوسا بين الجدران يكرهونه ويكرههم لأنه من شريعتهم هم وليس من شريعة الله ولأنهم هم ليسوا بأهل دين بل هم بأهل كفر.